ذالك الذي يبشره الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشره الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى تَتَّقِ الْقُنْبَا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَجِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَجِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّ الله غفور شكور أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كذبا أَمْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ إِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذات الصدور انه هو العليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن وَْتَجبُ الذيينَ آممَن وَعامِنُ الصَّالِحَاتِ وََزيدُهُم مِن فَضْلِ وَتجبُ الذيَ آم وَامِنُ وَلَ بَسَطَ اللهَّهُ الرِزْقَ لعبَادِهِ لَغَوْفِي الأأَرض وَلَكِي يُنَزِلُ بِقَدَرٍ ما يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنْشِرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ وهو الولي, وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من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 بما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لَكُمْ من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم Yay! Hey.